وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نَارًا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما قال مه ليشول وجو بس الشراب وساءت مرتفقا